يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيدي أو قهر العبيد والتقدمي والتقدمي والتسحقي أعوان شيطان مريد بسلام الله عنه بصورة ذو التاريخ قال العدمات أولو بسعيد ابن عامر أبلو چوك أني لا إشتار الآخرة بالدنيا جندتس الدنيا للأخيرات بيشن بوصراو وآثر الله ورسوله على سواهما الله كي الله سلو تشفار محمد صل الله عليه وسلم هل تحصلون بات إياب كينا بني جيادة تسريكو روشين أن أولوغو إسطوريك هذا كان الفتح الجمحي واحدة من الألاف المؤلفة الذين خرجوا إلى متاقة تنعين هيوك انيلا علو قنوتشي ازا ازر عدم از هوتوسخا تنعيمن ابو لبك الديجال راق الون روكارو في واهري مكه ت من زعماء قريش قريش از احر عدم وكرر ماسا صبران يدا لوق ارزو تشيوو كانيل هاو ليشهدوا مسرع خبيد ابن عدي اوردسو اصحاب عليه وسلم خبايب ابن عدين اوليو أصحاب غنق إزوان هاغو چيچ آزي باللهيز آحرا زاسته يوك أني لا وقد مكانه شبابه الموفور وفتواته المتدفق من أن يزاحي مناسا بالمناكب هسو علوقان هسو بوغي بقوات هسكي ديلا عدم دا هرطوب جيني لكي غجات سا هرطوب باك هابون عدماز دا سوى, سوى عديني باجارا حتى حدا شيوقة قريشي من أمثال أبي سوفيان ابن حرب وصفان ابن اميه وغيرهما ممن يتصدرون الموكب صفان ابن اميه وابو سوفيان ابن حرقه هذا قريش ردع عن العدم الرغب سببك هذا هو رس شانيلا وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده هنشي هذا هو قريش هذا هو قريش هذا هو قنودي صلى الله عليه وسلم هو قنودي و هذا هو أكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا هذا وخر اثيروك انل سينج رتشاب اسخيمغازكين زخ خطرا سيون صول قاز عن قزو سي عن هول لينتقموا من محمد في شخصه اورغستان صلى الله عليه وسلم هاو جي عني قلبوسيت ولما وصلت هذه الجموع باسيرها إلى المكان المعد لقتله هنشي هل كينالغو عدم الشران لسنجي غوصية غوو تشوازي حدورة رباك ألدي واقف الفتى سايد ابن عامر سايد ابن عامر ناول جماحي هاو عوو نواس وقنشان إلا يطل على خبيب وهو أو أورغس أصحاب أسوك والله خبايب قاله وهو يقدم إلى خشبتي الصلب غنق إزوازي سيواشن إنو غسوك والله وسمع صوته الثابت الهادي من خلال سياح النسوة والصبيان وَسَأَلَ عَنِ السِّنِّ غُصُولَ حَرَتْ خَا رُوتْشَا بَزُوغِ هِمَالَا زُوغِ أَهْ حُرَال هُتْرُسَان وَقُلُق أَنِلا إِن شِئْتُمْ أَنْ تَتْرُكُونِي أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ مَصرَعِ فَأَفْعَلُ نُجِد بَجَرَنِ دِلا جِو تشَالَتْ سِيه إِغُ رَكْعَت بَزِ جِينْدِي إِذْنُكُمْ إِذْنُ, إذن تَدِي جِينْدِي هَبِيدِ الْهِدْنَن أَوْلُق أَنِلا غُصَ هَغ بُص أُولُ جَرَا عَنِ الْاِسْتِرْخَاب ثُمَّ نَظَرَ ويصلي ركعتين ايقو ركعت يا لحسنيهما ويا لتمامهما هيك يا ركعه في الحسبه فرصه البيت سنتي جديده هيك روعه تند ثم راه يقبل على زعماء القوم ويقول سينه هذا وككبان هذ القريش انو احيى أحي سرقه بيت ادعم عدم خندسس ابو نيله والله ابن ابوها الله حسنت ربكم هذ الجو لولا ان تظن اني اطلت الصلاه جزع من الموت نجدت اليك كيس كيس ابن ابن حنقون قال ادله خالد الحنقون جندك خلت ابن ابوها, خالت كاك خالت أبوها من الصلاه جند سودك خلت يزك ان ك ثم شاهدت قومه بعيني راسه وهم يمثلون بخبيب حيا تنجي غستا بي له هاو جماحدة رضي الله عنه عمر بن جماحد بي خاني للا جين دي لقوما سهغا سو عندو غسو موسلا هبو لبكوت فا من جساده القطعة تتيل والقطعة غسو قطالة دستي لكيسك كيسك كي قوت الوك ان الغوزة غزي أبو لوك ان السنجي غستا هاو قوت الوخا ها أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج دي باتنش دي محمد صلى الله عليه وسلم how mon u gwat algi utun kha mon rahatha khasar hunun inan abun fa yaqulu wad dimaa'u thanzifu anhu jin la sat cha khul bi gi bugu chi ashas abulugi la kha wallahi la ma uhabbu an akuna aminan wadian fi ahli wa waladi wallahi kibatna lil jindiya rahatha shibn gi haqi اس تيغول ديال محمد الززغي كان جروحات الرقوه ان هيت تيمبا الله عليه وسلم عدم ابي خانلا كورال الهواء غريت وخات شي شي اذا احتز بايك ان يقتلوه ثم سرة سعيد ابن عاممر خبيبا يرفع بسره إلى السمااء سننج نق يهاصق اللههم ج عن سنجخ أص عجاائهم. ح هووي خ سنج جدي سجنند الجبة زورخ رو هاول غصكي أبوللك ألة الله هم محسيهم عددة بتها اللهديلة تتلش عذاةونجشية تصيد ورأ البطلة ووقتلهم بعد ده دوست الحل نقته شوج ولا تغاد منهم أ أحد شجه نق. تجدو تسان اون دعاء هابو نيرغوصا عادت قريشون إلا مكة تنجي هاغو جيش انيلا قريش المكة أدجي روسانيلا ونسيات في زحمة الأحداث الجيسام خبيبا ومسراعهو تنجي غداز خدو كاراج أحيج أحيال كلها باقي نتلا خبايبش عرب كوثكي هассو هاب قسايكي نبغو كوشون تنبغ انيلا لكن الفتح سعيد ابن عامر لم يغيب خبايب من عقله هو عذوقا تشياسع قويا للسلاح سبطروجنيسقو كيدن كان يراه في حلمه اذا نام هاستيل كن خدماته تيخو لوق انيلغو ويراه بخياله وهو مستيقظ وقراثي غسو خيال ادوق وانيله ويمثل امامه وهو يصلي ركعتين هاست سوي تشو لوق انيل كيدلوخا عذوي تشا بيتين غسق ايغو ركعتك بالوك اربخوت صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش وهذا يقول قريش هزي هبولي بوك عرب دعاها وهي بجي بوك الهس عينجا نراعولي ثم ان خبايبا علما سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل تنجي هاقب قاعدة واشنو واشنو هاقب سا جوج عاد واجنوغي هاقب خبايبتسا هاو سعيد ما تلانيلا أستاكيدل نجي الغالي بوك انجيبجوه علما هو أن الحياة الحقة عقيدة و في سبيل العقيدة حتى الموت أستاكيد ما تلانيلا Ungu ungu yab cha guatli. Ungu ungu yab cha guatli. Ungu ungu yab cha guatli. Ungu ungu yab cha guatli. Allà ha sta burgi. Allà ha sta imanatlu quatli. Heidding gu hagab nitler bugeib imanatliu lo nitletsa nitlergu ruhaal vichigi. Hagab jo gugigin ungu yab cha guatliin abun astà massa nil أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجب جيب نتلتل بيس سرب قواتها بإيمانة للا عجائب وبيشابها روليلا ويصنع المعجزات هيدنغ المعجزات على نجلقها روليلا وعلمه أمرا آخر توقي جوكي ماتشان الغوث هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء جين للأصحاب ذبادي حق اعاده فجو كلشي اوراك صلى الله عليه وسلم محمد هو اورا وبينوا ما سن الغس استخ زبوا ز سنجين عند ذلك هيدن هضله الله اساس كلن عبد به بن الاسلامه ها واج ان الاسلام من اثام قريش واوزارها قريش القنش از سجي ود صدوين ان هب تذهبون الله رسولنا جن ه قلت الله عنه تينغي هل اس خدور مدينه الهجره هبونه اولغ استاسكو جي عليه الصلاه والسلام وشهد معه خيبر خيبر غزوه تلغي ان الاول الله عليه وسلم وهلس خدورك اokinلغي غزوه تلغي الله عنه واس لما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه اول دنيا لس اون اورق استاس كي رزيق اولا دنيا لاسون خدو من بعده سيفا مسلولا في ايد خليفته ابو بكر اورق سو خليفه ابو بكر اسحبس خدو بقرب خاچن علي ابو بكر تضح كي اوك انيلا شب قد اتباج اني هبات شل انيلا وعاش مثلا فريدا فضلا للمؤمن الذي اشترى الاخره بالدنيا هيدنغو هي عمره بن ليله نثله جوت حوقو مؤمنو تشي جينديتسا دونيل جتون اخيرات بوس هر او تشي ها جيو عادين الامير وعادامو رك ونار او تشي اسو مثال نكي بخزابون عمره جيبوني لب واثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس جينرغو نفساتيبوتو لب كين نبيي هوايات اد سيبكوني لا الله رزيخي جي الله حسو الله حسين ديتلو لب كيري جين صبور وكان خليفته رسول الله عليه الفاني لسعيد بن عامر صدقه وتقواه <تصفيق> امرك صلى الله عليه وسلم اياه وخليفه ابو بكر دي عمر دي طلب انيله حسورتق دي حس الله حس حق دي <تصفيق> ويستمعان الى نصحه اسو نصيحته فيناك القرانيه اياه دخل على عمر رضي الله عنه في اول خلافته فقال عمر اسحب خليفه من هؤلاء العمال اسحب استقيت لهم وخليفه طار اتسيه زمان الخلق يا عمر بن ابو خا اوسك ان تخشى الله في الناس جند استي نصيحتها بول لله, لله. الله صدق هل عدم زيدت تريد اخلي ولا تخشى الناس في الله من عدم خيانتك الله سيخنتك هبون عدم صدقك لله اي عدم صدق الله رضي بقول عملها بو قدل دور دوتس ابو ابراعي اسكل دوت صبول بيشه هيك خليفي حبيس توجد لا اي دوت ابو لبجي خير القول ما صدقه الفعل بالشنس ابراعي بيقول لك انت ابو لب نيتك وعملك اجبد وقبور ابن ابو خالد يا عمر وعمرن اولك الله امره من بعيد المسلمين وقريبهم من والله Líman wallakallahu amrahu Allah hassa jinder amru yaldat Ad muntaral adama zuki Bussur baba zuki xa Likadu ge zuki Asko anu ge zuki Wa ahibbalahu matuhibbuli nafsika Wa ahli baytik Durgo nafsatigi Durgo ahlu qizan althigi botulib joe Bussur baba zigi bot li duye Waqrah lahum Ma takrahu li nafsika Wa ahli baytik Duye gogi Durgo ahlu qizan althigi botulib noge Dari kharab joe Bussur baba zigi rechten du da فقال عمار تنجي عماري تأولو تنغوستاء ومن يستطيع ذلك يسعيل شدل إبجارو لهم تنجي هاس أولوغو يستطيع رجول مثلوك منعدي جي هاس بجارو ليل عمار ممن والله الله أمر أمتي محمد الله هساب محمد الأمر كدوغي تنتره وليس بينه وبين الله أحد جينده الله هستغي فرطوك أو تجيه عند ذلك دعى عمر رضي الله عنه سعيداً إلى مؤذرته عند ذلك سعيد أحلوه عمر عمار رضي الله عنه جيند كميكا بدوث دلاء يا سعيد إننا موالوك على أهل حمس جيند استيل من توليك إلى حمسات الأهلوية الأمير حمس جاق السرياء لك شهر يا عمر نشدتك الله ألا تفتينني ينديسيل الله سبحانه قدون هرون اولويه دده جودي لا فتناتك بيت اوغاديل جومنا حصل كز هاوغاديل فقط ابي عمر سين وضعتم هذا الامر في عنق ثم تخليتم عني نجد سهول الشدله هادنا بخلافك ودي بامر جند الجروت تخون دله نقنختوت زشتلك اذكر والله لا ادعك الله اسحقت هو الجسمون ثم والله على خمس تي خمسات الله عنه وقال هيك ابينا الا نقرض لك الا نقرض لك رزقا دوي يديله من هنا اميل سنترا سوقا رزق قليل اشتله اي موصروبي حسابو راه خرجش وقت اول الخات دليش تدوي علىت وما أفعل به يا امير المؤمنين هيت تصور عت شيلي جيني تايجوكي من بيت المال يزيد عن حاجتي بصرب ابو البيت المال دا سنجند يطلب عرات ديله جين الحاجه كنت ابالها جي ثم ما با الى تنجي على تقوير ني تنجي ان حمصا وما هو إلا قليل تدا عمر زمان ان تشي ان بوسر بابا زو عامر عمر اصحاب اسقراج انلا حمسه الاهوه تتعدم الخدز لهم تنجي عمر تزاهي قلوب لي اسماء فقراءكم حتى اسد حاجتهم نجهز النجر شهر الروجل مسكين العدم تصل خانك على تجين ديق جندذا هذه حاجه عبر هذه الحاجه ا وذا هذه يجئ يقولون على شيء اذا او اخر فرفع كتابا تنجوز كره قنيله فيه هو انا فلان فلان فلان او اخر هذوك اسعد ابن عامر او الشيخ خمسه اهو ادا امير خليفه سوند قديو فقال امرئتي تقول تنجي الشيوخ سعيد ابن عامر تنجوز اول جند امرئك الهو عمر اول شنوجل امر فاقله وز اولو نعميلا والله انه لا عليه الايام طوال ولا يقض <تصفيق> في بيته نار چنگو قونل الله سبحانه قدن اولو چنگو قونلا هم جندر امير سراقد لا صبا كل ريلد لا قت اكون او معناه خ كون جوه حتى بللت دموعه لحيته جندر وبد سبك ما ياش ميگش ودي ميگش بيت زمان عمر اسحابسو ميگيش اسو بيت سنثوبا اباتما الله عنهن انتو شيتوال تجوعدا بيت سنار حديثا تلين كولي درو ابا كزيدا قا جان سنبا كونبا قينو اني للكويان او خهارا دينك ودياب ميگيش بوك اني عمر اسحابسو او خا هيلنا ميگيش الله عنو يا سو بالسبكرب ما ياش ثم عمدا إلى ألف دينار تنجي أزالك دينار بوثانيلا فجعالها في سورة تنجي تنكشيلوغ عين بخوتو ترهيجان الوصول عماليتا وقال تنجي عماليتا أولوغو إقرأوا عليه السلام مني جندرى خدسان السلام بيتت لنجرغو أميراستا وقول له إستاقي أبدلا بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك هب عرات بوث المال قصب بابازو امي اسطق بيت اني دوي قري عرب حاجه تيدوث حط اذا بيزن انق جاء الوفد سينغه هذا الققراج اني لسعيد رضي الله عنه سينغ استبه كان سينغه هذا العربكيخه فجعل يبعدها عنه يبعدها عنه جناسوري اضرب هاي استنارخه ورسكي ابو نلا ان لله و انا اليه راجع نيت كنا الله حسسنا رغيله الله استرسنل رغيله ابوخه اتزحمت قايس بالله شو حد او لا جاءت زوجته بالهباط اتشاس عن اول وسخا فهبت زوجته مذعوره شينق حين قمت اديق قد ينسي وسخا لا ما شانه كيا سعيد شيب الكهرب امته امير المؤمنين مؤمزه زو انيش تلخونجو عمر اسحب سقولق العدم راج الى الله وسخ راي ايدكم حس اون لا بل من ذلك يخيا لس كوديه بالله باط اذن اساولق اسيب المسلمون في وقعه بسربا بيدل قوينش القرابوطه تشي اساولق اعظم من ذلك لا سكوديا بوغلا تشي اساولق الا سكوديا شرد الهك انا سكوديا جانو واساولت تشي دخلت عليا الدنيا لتفسد اخرتي نكرقو الدنيا طول هنيله نكر اخرت بيج وحلت الفتنة في بيتي هيدينغو فتنه بجه من تتصدخين رقيا نامخه قالت هشاولتين خا تخلص منها نا قيد الخيلس واتسف للمنن او على شيء اتلجي جرو قال اساولو تينجي دوتس كمك هليش تينجي الى واتسف لسحاب واش اقوله هايلي لا تينجي رساله دينار الغروسا نيله شو شان وكننا قاطع عنجي حبون تينجي ولجان يكونوا صوخه بوصور بوزومسكن عدم ازبيت تينجي بوزي بيتانيلا لم يمضي على ذلك قليل وقت عميره بزمان اج لها حتى ات عمر عمر و كان الله عنه شاملدي يتفقد احوالها شيب احوال حشمقبو جن ابو صره بالله <تصفيق> هذه هذا رك ابن افسن كتسري ارال امير زبي خلفاء او ان رك انا بوسر از وحج تطالق حتى العملاء اصحابي رضي الله عنه قست قست اجول ان القط المذكوره نخا شيب بها مدينه دروج بوسب بدروجت اسكسليت كنغورني بالله عنا كن شيب قزي قليل ونغات اخر هذان الله عنهم فلما نزل بحمص حمصه حورشت وخادوب و حمسه الاهلو زيغد دل تنينج هستا جندت گت اتومگ امير استسن چينگ قوزق قاج انگاج اون عمرتي قولتين قوزدا كيف وجتوم اميركم كيد نزلون هيل نوجو بو امير وتكيد نو شيد هيو گوت فشكوا اليه چينگ زيغدان الاغستخه عمرقي من افعاله اون و قسوبيشا گيرخسنل كل واحد منها اعظم من الاخر مقشوغوشيبو حشيب ب حذر خسر عنق ابوك انلا تساتاسقوريا بخ قال عمر عمر يتاولوتينغي خار فجمعت بينه وبينهم جيند السلا سعيد ابن عامر احنلا حضمصه الاهلوجي احنلا ودعوت الله الا يخيب ظني فيه هيدنج وجنس الله استهرا ليله بتقرهن الله ين ابوها جين دي درق الله الشيو تشوكن بو انن هاو عمر ابن سعيد ابن عامر خيم جن العراق الكرابجو دي بك هريستو بعد بوك انتوجي نوخه اي هيدن سيك او تشوات هي حاليد الهوانا دعاه على نينسا فقط كنت عظيمه الثقه به كوتاكا استابو روتشيو كانيجو فلما اصبح عندي وهم اميرهم قلت جنس او عمر اسحب اسبيتونو بهنشو كينو بجين اشكوراج اوخا ديلف جينت ابونيلا ما تشكونا من اميركم هانشي اخسيلا نوجر بوون قلت ابي سينغوز ابونيلا لا يخرج الينا حتى يتاال النهار قو تصق بوحزعان بطحزعان قت واك الله هذا اسم جوجينه قوا كوليل قتيوان ابوخا سينغي هذه الخاجه ربا اوخا اميلاستا سينغي صدا ما والله اني كنت اكره ان اقول ذلك الله اسعد الجن بتمئج الهبيتسني اما وانه لابد منه جاء شره جاءت كونوكيل ابوسبا ابو امراس امر حول كل ليس لاهل خادم يجيند القزانسو دلوقوت سويتاروشي تيتاري عدنهيج إلا فأقوم في كل صباح شباب ردال واقنج واقون الجيو لهم عجينهم جيند سلبوتس بوتو للا ثم أتريثوا قليلا حتى يختمر سينجي هبوت سرابوتس باچين عن شوريلا ثم أخبزوه لهم تينجي هزي هزي تشير ثم أتوضعوا كاكيجي شوريلا وأخرجوا إليهم إزقوا إواتون الجيو هيدنا خوتو لجيو قاتل عنه قال عمر عمايه اولسين يخنق <تصفيق> قال نسكي الي بيتين او خنوا جرب عن استسم قال غض ابوني لانه لا يجيب احدا بالليل استسردت الشيء سقوات قالوا حول الاسجاب حول الشيء ني قال عمايه اولسين بيتلال وساولسين بيتين 18 قال حبي قد جعلته النهار لهم جنس القوي في اليك ادمو بلا قاذي سر دو الله ستومجنس ادعوا الله عباده هولكن لا بجر الله اش جينج عمالت اولي قلت هائ السجدي لمنخه وز اولو لا يخرج الينا يوما في الشهر موت سجنت حقله سشموي خيغو خوال جندد لمات اولي بتسله جينج غوس ليس لخادم يا امير المؤمنين جيند سويت هتشي عندي ثياب غير التي علي جيندرد الهجنت اده الساعه 3 امو جبرنت اوكرت الجهتشيلا فانا في الشهر مره, <مرة> جينذ سلمت سجنه تحقوا ثنا تشور ام الهتادت امغلت وان تغيرها حتى تجيف هبقد عن شذ تشور جو تققوا وقجون ثم اخرجوا اليهم في اخر نهاد سنجل حبقوا اخرت بقائم مرفقون يجئوا تقيت من انق سنجي عمات اولو انقال شيو الامر واولوتين تجي من حين الى اخر غشيهن فيغيب عن في مجلسه شوت زمان اس تي له عدو نقعدها ما غيروا قال تيسونخه عدمها دهس دي خنونيل دي لهخه شعب بالصونيل ديلا تنجي عماله قالوا شنود الهيب واس قالوا تنجي جندوي الله عليه وسلم مشرك القريشه تك غسوق قدقل قطلو اركوتخا كسكوكوسكو حاولوا اركوت و وهي, وهي تقول له غزقي او لقن الغستخه ديبق ان انش محمد صلى الله عليه وسلم درا اتيكم رقوق ان ابو خاطر فيقول غزقي او لقن لا جوروكم هاجين درا محمد الشكر من لا راحت جيوكم هزاز قازق تنبات نار انجين ديان اوخه واني والله ما ذلك اليوم والله هي قرق اتشارجو الجندي ده جنت اقف كمك يندرك كل الهغب روقي روقي رك الله حسوسي كميكين سين انخا يتسنج باتلين الله سبحانه الله اسمه نا تشويلين جندرا ام حين قلجو هاجول عند ذلك قال عمر عمر يتاولين الحمد لله الله سيرت سجيل جن دمن هدنا و جن امرت ابيكم انله هدين و تيزي و كان ثم بعث له ب 1000 دينار ليستعين بها ح... على حاجته سينها خلص عبد عمره ازرغ دين بيت ان الوثقه وسيقرع على حاجه الوثقه بها بي فلام رات زوجته وقالت له وصلت شغل ربكم هذا قدناش ابو نله الحمد لله الذي اغنانا عن خدمتك الله سيرت سجيل الله اسا دوتزه جنديه تيت تترشاتsubset ابيالدهسا جل جنديهي خبران اخاي حتش دت حاجه ايجل هل العراث كي يقول هات سيته تشي جوسيلن او نلقزان اشخا سين حس اونيل وهل لك فيما هو خير من ذلك هل جسكي ابيتي نيشتي دوي جينسان اوخا اصل اولتي ناس المشيه دولغان بها مثل ثبت ونحن احوج ما نكون اليها بالشئ اللي نت حاجه سمعت نتلقى اديبوس ما قلتش نتتسب انا اخر اسالته الشيد الاوان اسالغه نقرضها الله قرضا حسنا نتستل الله سقي قرض من الالهبن او كمثل قيام اسطاد اديبوس ينها بي قالت ابوني نعم وجزيته خيرا الله عز وجل دوستن انخه فما غدر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في سره هاجون بعدؤ نورس ادوق قرغد لاوت سيكون همو العدنان عسين القطرن وقال لواحد من اهله جينر واهل السويز جي إن أليق بيها إلا أرمالة فلان فلانو تشياسو قزانة وإلا أيتام فلان فلانو ياتيمة وإلا مساكين ألي فلان هادين العدمات ومسكنزة بزق وقري على حاجات وكشن شعازي بطلان الهبغة رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي الله عزيخ أجل فقط كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خساسا هكذا قال جين درغو نفس حاجات بغنان نيجي جين درغو نفس هذا دينا ثلوات بصربابي الله ابارك شيك حوچي الله راجيك هسه هسه هذا نو ادتصلت على السلف الصالحين او العدم جاء نثيه جلس هزي شتكون شره هيك عدم مثل هماو وجا رونالدو وقروا نك فوتبول كاريت وشي عدم مسيو هي قني هاد شي او انا وخا الله اسحله تلو جاء مسيو كرونالدو Haza ykha hazulish buga qada adam alingi am bitini qisa fil adamazulishugit hazni natwasan cheq bin tsunumugul awara ga sallallahu alayhi wa sallam ris alqaida sa habdin natiq bashra adam alharbugu hesh fuxtilasti gin aswatul hazi Cubes les entendèm que les Și染 variance és allòourt en mutwieerman. El�unt és lihant-e. invers, on diria que as Enterprise empieza a les venders estar desous de Ah Bar, a Mée是我 noi per obedecerla. Ba com seguiment-e. Ahí es diu, patties en mi,орт, pobrec đến fundamentalism kidin awadila sema qanun ugana nithu gugu adinanul qine addu bug adama nithu qine addu la shukuna din baqunch zwadna shwatsal nithadin gugu adlu bug din kha jaq amir sha adu sala rawatani qali qewatani kaktwaqini ona 14 gugu sharnan celo alalim zat a'uluk ana imashafia uk ahis zat ma'khuk atali tabina chagi a'uluk ana adamada jende dasamisal bosukid ilajat sad Yenet azum mahulug dilila nojets misal bostila khonrat adam az sana niketi hazas sosko misal sundutlo busur az urmiak hada uzbekistan turkmenistan hada sedni az asulsur hukumat bukhara tilin kola do bitun inugo busur az amoyad zaman ashi shavali khalifat busur az khalifat asad moqrahi zangi an az دزور عدم از د دراج اشیب گوجو از گئچون دزورت رق قلتینگی چون رقون حد از عدم مخا ب قونت قوندورد اونسینگی جنت سرت الگراق قالینگی امین اسوقات کی قا هر چی سینگی دزور بارو عدم حچه عادل الهزان دبو خراس واهلوات الشعی دزورت قولتینگی ها استور از امین اسوقک مونو گیل دله حچه عادل امین خر هلجو Amiras pratsin di karat jins kodoyit un unkaro amiras uqa arni al tatun unkarasu pe hab jindir kagat ilaq duqi qastim ashani ruhi bakizag chugedil mon radal shan qastim ashani an chugedil al migat chanan ah karat batun sin usuq ih topka alsin asta asal sin hafshi jodilah hagushin jundi hawan zahmat ki be kun hagushin chingi shayitun chan ba qomugrat ki eh, kinan dil tolan ah qa kaqiyat amirasu amru bu kida na qal in mas avcing do muqafil ahluat al adama zastqa shigilojat sawol qaqushin shigich qanba qonaqona shiyan az avcing jenderdin hab la jenderdin albukela besun sebe jenderdin oje baqba kizhaizi jender hadin din bugindin al noj ahrizi noje temgi qawl haych önedilä noje ta da jiziyaat dan hezi jenderde smuj gitcunun tunalaq jender isleme paçayle qati Liqran jalmek kanila hedi sidaljal amiras naqahun inuginan hemastan dirak aliz galak amzul adamat ja cennet islam bu sulugina hinan dinadra aladama ug hada nit khir islam mafu ablunizam هذه هذه قاعده سما الله زي اندونيسيا هذا مو قط لو كشين بصوره هي عرب ازوري تشرو قيد غمود كليك اندوير تشيز الماء شغا بيتش خيس يدو هاغ Lamenta. Vale.